ل م ل م ت أ و ر ا ق ي وحركت أ ش و ا ج ي وطوت ي ص ف ح ة ج د ي م ة من داخل ع م ا ن لملمت أ و ر ا ق ي و ح ر ك أ ش و ا ق ي وطويت صفحه جديده من داخل ا ع م ا ق ي تدخل ح ي ا ة ج د ي د ة من عمري الباقي و ب ك ر ة بتطل شمسي طله اشراقي لملمت ا و 「ضيعتني」 「قررت اني ابتعد و ت ر ك ل ب ى من لا ي س ت ح ب لم لم ت 「おばあちゃんと砥えしゃもしんしゃ」